باب الكفاءة والخيار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعضهم أكفأوا بعض والموالي بعضهم أكفأوا بعض إلا حائتا أو حجاما أو أغفات وفي إسناده راو لم يسمس وستنكره وأبو حاجم وله شاهد عند البزار عن معبد جبل بسناد موقت وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكتي سامخ رواه مسلم وعن نبيه ريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بيضة نكتوا أبا هند وانصتوا إليه وكان حجاما وعوا أبو داود وحاكم بسند جيد وعنا عشف رضي الله عنها قالت خيرت دريرة وعلى زوجها حين عتقت متفق عليه في حديث طويل ولمسلمين عنه أن زوجها كان عبدا وفي رواية عنها كان حرا والأول وثبت فصلح عن ابن عباس من البخاري أنه كان عزاق وعن الضحاة ابن طير وزدي لني عن نبي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أني أسلمت وتحتي اختن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلق أيته ما شئت طواه أحمد والأربعة صلى النساء فصحى ابن حبان والدار قطني والبيعفي وعله البخارين وإنسى ألم عن ابن عيلان ابن سلم فأسلم وله عشر نسوة فأسلم نماه فمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منه من أربعة فواه أحمد والدرمي وصحى ابن حبان والحاكم وعله البخاري وابو زرعة وابو حاتم وعن ابن عباس رحمه الله وعنه ما قال قد النبي صلى الله عليه وسلم ابنة وزينة بعلا بالعاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا فواه أحمد والأربعة للنسائية وصحاه أحمد والآكم وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جبه هي أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابن تغوزين بعلا بالعصب مكاف جديد قالت فير نبي حديد من عباس ما جواده والعمل على حديث عمر بن شعيب وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أسلمت مرأة فتزوجت فجأ زوجها فقال يا رسول الله ني كنت وأسلمت وعلمت لإسلامي فانتزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصحبه ابن حبان والحاكم وعن زيد بن كعب بن عجرة نبيه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية العالية من بني عفاره فلما دقلت عليه ووضع ثياب قرأ بكشف هابه بعض فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان دثي ثيابك يا الحبيب اهلك وامرها بالصدق في في إسنابه جميل بن زيد ومجهول مختلف عليه في شيخ اختلافا كبيرا وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجهومة فلا صداق بمسيسه إياها وهو له على من غره مناه خرج سعيد بن منصور ومعالكم ابن أبي شيبة ورجاله زفار وروى سعيد بن يضمن علي نحو هو زاد وبها قام فزوجه عبد القياب كان الساء فهل نهر بما استحل من فرجيا ومن طريق سعيد بن المستيذه ايابا قال قال عمر رضي الله عنه لعنني لان عجلتنا ورجاله زفار